الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على السلام على عبد الرحمن الرافقي إمامة الأندلسي سنة مائة وثلاثة عشر من هجمع ويم يدف ان تولى الاماركة الانترسي رحمه الله حتى صار بجيشه الى شمال اسبالة يريد ان يأزوا وفرنسا من جهة الجنوب وصار ضرو بجيشي في انتصار كلما انتصار حتى استولى على جنوب فرنسا كله وكلما استولى على مدينة ترك فيها حامية وترك فيها من يقيم مسجدا فكتر وسّيارة جيش بقيادة من تسميه الكتب العربية شارل مارك، ومن تسميه الكتب أوربيلي كارل مارك. واكتفى الجيش في منطقة سرية بعد ذلك بضمان الشهداء. في الثاني والعشرين من شهر شعبان من العام نفسه المسلمون من سبعين ألف إلى مئة ألف وجيدوا حوالي مئة ألف واستمرت المعركة بين الجيشين لسبعة أيام مبارسة المصري يميل إلى ناحية المسلمين وبدأت جيوشه رضا في الفرار ولو انتصر المسلمون في هذه المعركة لصار الاندر إلى ورده كله وكان حرج الرحمن الله أن يتحرك من الاندر. ليدخل لي دمشق من من ناحية القسطنطينية التي هي تركيا اللي ينظر في قبل الخريط هيلاني في تركيا وبعدها فرنسا وبعدها دمشق سوريا وبشارطا فكان الدمشق اللي محرم إسبانيا من المدين حتى يدخل دمشق من ناحية القسطنطينية فيفتح أوروب وتركيا في خلال ذهنة الطويل اللي انتصر لمن حتى وصلوا إلى منطقة بلاج شهداء كانوا قد حصلوا بسيرا أدل من الجنان، فصاروا لهذه الجنان معسكر، معسكر خاص بالجنان في آخر الجيش. في اليوم التالي لما أدرك كان الله فرسان الجيش نحو معسكر الغنم، يعني المعسكر تلتين الجيش تحركهم ليذهبوا إلى معسكر الغنم لتكون أرواح الشهداء هي مصر الثانية. فقد تحرك فرسان القتلة، الجيش، ليأتوا الغان، فكان الهزيمة وقتل عبد الرحمن الغافقي وانهزم المسلمون في بلاط الشهداء، فأقام الفرنسا لكارل بافي لتمثيل يوم. فقالنا يؤمنون على ذلك أن المسلمين سيعارضون مرة, مرة مرة أخرى وإن رأى عندنا أن نذهب في الأندلس يعني أن نذهب إليهم في إسبالي له مياله ترمي عن كفرة العجل. يعني لهم كله ترمي عن كفرة العدد ومصوره ترمي عن حصارة الدماغ ولكن أن حتى تمتلك أيديه من الغنادر فنحرص عليها كما حرص عليها يوم الغتال ويبتك المساكن وصياته لها البالياتوريس في الأعجزة حتى يمارس لبعضهم باطن والذي يدرس تاريخ الاندلس وبعث ربك طويليا في منصره الليل فقال رب الله رحيم مسلما سالت ربي ثلاثه فاعطاني فتين ومنعهم رخا سألت ربي ان ينور لي كرمتي في السماء فاعطاني في المجاعة العام التي كأمة جميع بلاد المسلمين حتى لم تكن مسلمون جميعا من الجوع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث هذا للمسلمين فأجراه غضب. وسألتُه فإذا نحن كأمتي بالغاض فأخذنيك. وفي رواية مسلمة أحمد والوطّة. فالطغى والموجود عليه عدو من غيره يستبيح ظلمه فجاء فأناني وسألته قل لي ما لك على باسه بينه شديد الذي <تصفيق> الذي منعه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون البأس بين المسلمين شديد لا تكن تكون المسلمين بمجاعة عام ولا يتكون بهرق عام ولا يتصلف عليهم عدوة ولا صغيرهم ولكن هُو يظهر بعضهم وهُو يظهر بعضهم بعضهم وهُو يظهر بعضهم بعضهم وفي حديث جابر بن عبد الله لما نزلت على ان يرفع عليكم عاده التوقيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ مراعس اي من طرد الكره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او بيسه مشيه ويضيق معدن بالصدع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اهون وايسر لانه ادرك انها وقعت الناحه ولكن أدى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يجمع على هذه الأمة سيفين، يعني الله لا يصفق عليهم عدولاً وأنصفهم هذا الله، يعني إما أن يصفق العدولاً أو أن يقتلهم بعضهم البعض. هذا الدواء العظيم الذي في هذه الأحاديث شكل كبار الله عز وجل على المسلمين ولا شك. وشهر الشهر بن بن عديد عبد كانت بأيدي إلى عجل لما خرج خبار مسؤولي على أسماعي بن عفام الله Gracias. não يا الحسن البصري لا تقتلون فوالله لئي قتلتنون لا تقتسمون فيئا جميعا أبدا يعني يريد أن يقول لو قتلتنون منهم سيتفرق صفكم فلا تقومون جماعة راهبة بعد اليوم ولا سيأتي على خاطر الناس حمص الله مرة، لأنما رسمان يقول ولا تصلّر جميعاً أبداً، فقال الحسن والله صلى القوم جميعاً إن قلوبهم لا مختففة. الرّب كذفه بكذف أخيه. الشحناء والبغضاض مال ما وصل حدود ما يقدر والكتف بالكتف والقدم بالقدم والولد كان لبدر واحدة ولأبن واحد الله تعالى يقول في صفعة عباده المؤمنين أشتد على البصار رحمه الله والله تدرك الله تعالى إنما يقول أن الشدة هي على الكفار وألمى الرغنة بين المؤمنين كيف صار ذلك؟ الله تعالى تعالى خلق الخلق وفيه تغازق وطباع و لو شاء لنزع هذه الطباع من كنبيه في الزوجة والأم والأب والولد وبينهم من، وطار فينا الشدة وأعطى طريقها أن تكون على الذين كفروا. لكن ما الذي يحدث؟ يقول الله تبارك وتعالى، فهل عسيتم إنت وليت أن تفسدوا في مطارد وتقطروا أرحامكم؟ الذي يحدث أن الإنسان عندما يتولى ولمصرف عن خدمة دينه. وعن طاعة ربه وعن امتباه رسوله وعن استجادة لأوامر الله ويكون عدوه لله عز وجل قبل مطال لا يعد تصريح لهذه الشدة التي في قبله إلا من يصريح عدوه المنين سيقصد في الأرض والقبط ولذلك في الأزلحة التي تكون عدوه فيها of the money that is وَزَلِنَا الْأَمِنِنِ هذا هو البلاء ولم, ي... ولم يكتب فرض عز وجل علينا لنستسلمنا ولم يكتب رضا قبرة تعالى علينا لنستسلمنا والفرض بين الإسلام وبين غيره من المذاهب أنه جعل الفرض في حكمة المجتمع فأعلم جميعا فرضا فرضا أن يكتب رضا عز وجل وَسَأَلَّا يَسْتَنِيْنَ سُبْحَانَهُ عَنْ دَارِكَ فَارْضًا فَارْضًا أَنَّمَا طَاعَهُ هَذَا وَجَلَلَهِ يَقْتَلُ فَوَارَضُ الْعَارِمِ يَتَفَرَّضُ كم ومن وزا باخيه خيرا كتب الله عز وجل له من الخير مثله اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا, أمنوا صلى وسلم وبارك